أو خلق من ما يكبر في صدوركم فسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُدْنُونَ رُؤُوسَهُمْ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ كُلٌّ عسى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا